الحمد لله رب العالمين وأصلي وأسلم على نبيه محمد خاتم النبيين وإيمان المتقين وعلى آله وأصحابه ومن تبعهم بإحسان إليه مبي أما بعد أيها الأخوة المستمعون فهذه هي الحلقة التاسعة وعشرون من حلقات أحكام القرآن نتكلم فيها على قوله تعالى وبشر الذين آمنوا وعملوا الصالحات أن لهم جنات تجري من تحتها لنهار كلما ضغطوا منها من ثمرت رزقا قالوا هذا الذي ضغطنا من قبل وأتوبهم يتشابها وله فيها أزواج مضخرة وهم فيها خالدون هذه الآية الكريمة لها ارتباط لما قبلها فإن الله سبحانه وتعالى بين فيما سبق أن منا أعدث لكاثرين وكان هذا القرن الكريم مثاني تثنى فيه المعاني فإذا ذكر الثواب ذكر العقاب وإذا ذكر القفر ذكر الإيمان وهكذا كما قال الله تعالى الله نزل أحسن الحديث كتاب متشابه مثاني في هذه الآية الكريمة يقول الله عز وجل وبشر الذين آمنوا وهل الخطاب من رسول صلى الله عليه وسلم أو لكل من يتأتى خطابه فهو مؤمول بالبشارة إن كان الرسول عليه الصلاة والسلام فكل من خلفه في العلم والدعوة فإنه يمكن أن يقوم بهذه البشارة والبشارة هي الإخبار بما يسر وصمس لذلك لأنه, لأنه إذا أخبر الإنسان بما يسره رهر ذلك على بشرته المبشر الذين آمنوا وعملوا الصالحات والمبشر به جنات تجري من تحتها النهار والمبشر الرسول عليه الصلاة والسلام والعمل بالتبشير هو الله عز وجل والذين آمنوا وعملوا الصالحات هم الذين هم الذين جمعوا بين الاستسلام الباطن والاستسلام الظاهر الاستسلام الباطن في الإيمان والظاهر في عمل الصالحات وجمعوا أيضًا بين الإخلاص والمتابعة فالإخلاص في القلب وهو أمر ضاطي والمتابعة في الجوارح وهو أمر ظاهر فالغشة لما جمع بين الأمري بين الصلاح في الباطن والصلاح في الظاهر والصالحات هي الأعمال التي اشتملت على الإخلاص لله والمتابعة لرسول الله صلى الله عليه وسلم فلا صلاح بأي عمل إلا بهذا بالإخلاق لله والمتابعة لرسول الله صلى الله عليه وسلم أما الإخلاق لله فأمنوا الإنسان بعمله وجه الله والدار الآخرة وامتثال عمله وأما المتابعة فأن يكون متبعا لرسول الله صلى الله عليه وسلم فيما يقول ويفعل ويضرب ولا تحقق المتابعة إلا إلا لموافقة العبادة للشريعة في أمور ستة السبب والجنس والقدر والكيفية والزمان والمكان فمن تعبد لله تعالى عبادة مقيدة بسبب لم تريد الشريعة فعبادته مرتوبة عليه غير مقبولة منه كما لو تعبد الإنسان الله تبت في شات تقربا إلى الله تعالى عند مناسبة لا يسع فيها ذلك فإن هذا يكون غير مقبول عند الله. لقول النبي صلى الله عليه وسلم من عمل عمل ليس عليه أمرنهه ربك. وللرحلة الإنسانية فرصة لم تقبل منه لأنها ليست من جنس ما يصحبه شرعة. ولو زاد الإنسان في عبادته لم تقبل منه هذه الزيادة لأنها ليس عليها عن الله ورسوله ولو فعل العبادة على غير الوجه الذي ورادس عليه لم تقبل منه كما لو ترضع منكسا مثلا فإن ذلك لا يقبل منه لأنه على خلاف ما جاء عن رسول عليه الصلاة والسلام ولو وحى في غير وقت العدفية لم تقبل منه لأنها في غير الزمان المعين للعدفية ولو تكف غير المسجد لم يقبل منه لأنه ليس في المكان الذي خصف شرعا لإذكاء فإذا لا تتحقق المتابعة لرسول الله صلى الله عليه وسلم إلا إذا تضمت العبادة هذه الأمور الستة وقوهنا لهم جنات تجري من تحتها الآر الجنات جمع جنة وجمعت في اختلاف عنوائها وأسمائها وأحوالها والأصل في معنى جنة أنها البساتين الكثيرة الأشجار لأنها تجن من فيها لكثرة أشجارها وأصانعها والمراب بالجنة التي ذكر الله هنا دار النعيم التي أعدها الله تعالى بالمتقين والأنهار التي تجري من تحتها أي من أسفلها وتحت القصور والأشجار أربعات وأصناق بيّنها الله تعالى في سورة القتال في قوله مثل الجنة التي وعد المتقون فيها أنهار من ماء وعيد آسل أي غير متغير وأنهار من نبن لم يتغير طعمه وأنهار من حمل اللذة للشاربين وأنهار من عسل أصفع وبين الله تعالى أنه كلما رزق من هذه التمرات رزقا قالوا هذا الذي رزقاني قبل لأنه يشفه في اللون والحجم فياقولون هذا الذي يفرقنا من قبل، ولكنه ولكنه إذا طئنه تبين لهم أنه غيره، وهذا من تمام لذة الآكلين إذا أتوا بالطعام أو بالتمرة متشابها، ولكنه يختلف الذوق، فرأى في هذا شيء من اللذة، ولهذا قالوا أتودي متشابها. وبيّر الله عز وجل أن فيها زواد مظهرة مظهرة الظاهر والباطن فهي مظهرة الباطل من الحب على زوجها وإكرهة له وفي الظاهر من كل قدر وأدى وتمام هذا النعيم أنه فيها خالد ففي هذه الآيات في هذه الكريمة من الحكمة والفوائد أنه ينبغي أن يبشر العامل بما يستحق من العمل من الثواب ينبغي أن يبشر العامل بما يستحق من الثواب لأن ذلك أبلغ في لأن ذلك أبلغ فيه نشاطه ومثابره على العمل. ومن فوائد هذه العلية الكريمة أن البشرى في الجنة لا تكون إلا لمن آمن وعمل فمجرد العقيدة لا تكفي في البشرة في الجنة فلا بد من إيمان وعمل ولهذا يربط الله تعالى دائما الإيمان العمل الصالح ومن فوائد العلية الكريمة أنه كلما كان الإنسان أقوى إيمانا وأكثر عملا كان حق بالبشارة إلى جنة وذلك لأن الحكم المعلق على وصف يقوى بقوة ذلك الوصف ويضعف بضعف ذلك الوصف ومن ثوائد الآية الكريمة أن العمالة سافدة لا ترفعوا صاحبها ولا تنفعوهم هي حرام عليه لأنها نوع من الاسهزاء بالله عز وجل ويتفرع على هذه القائدة أو على هذه الفائدة أنه لا يجوز للإنسان مثلاً أن يصلي بالأوضو أو يصلي بنجاسة الله وفا عنها لأن ذلك من العمل الفاسد وإذا فعله صارت المستهزئ بالله ونهوائد الآية الكريمة أنه أن هؤلاء المؤمنين العاملين الصالحات جزاؤهم الذي يبشرون به هذه الجنات العظيمة التي تشمل على كل خير وقد بين الله تعالى في آية أخرى أن فيها ما تشهيه الأنفس وتلب العين أسأل الله أن يجعلنا وإياكم من أهلها وأن يختمنا ولاكم بالخير والصلاح والفلاح إنه جوار كريم والحمد لله رب العالمين وصلي وصلّموا على نبينا محمد وعلى آله وأصحابه ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين.